عليهم ولا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 صدقني ما بين يدي بين التوراة مصدقاً ما بين يدي بين التوراة ومبشراً برسولي يأتيني بعد اسمه أحمد فلما جاءه بالبينات قالوا مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الضالين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم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 بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنبا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 وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا من الله كما قال عيسى بن مريم الحوارين كما قال عيسى بن مريم الحوارين من أصحاب إلى الله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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ قل الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر